بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقاها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم